فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أذبر يسعى فحشر فماذا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى